هو الذي يسيّركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الكوكب ودعين به بريحة طيبة ودعين به بريحة طيبة وفرحوا بها جاءت هاريم عاصف وداهم المود وداهم من كل مكان وظن.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 متاع الحياة الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا نوديكم فننبئكم بما كنتم تعملون. إنما مثل الحياة الدنيا كما إنزلناه من السماء، كما إنزلناه من السماء، فاختلق بهنا. العام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها والزينة والزينة رضى أهلها أنهم قادرون عليها أتاه أمرنا أتاه أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حقيدا كأن لم تغنى بالأم كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى طراط مستقيم